بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ذكر رحمة ربك عبده زكريا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 الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من وجعله ربي رضيا يا زكريا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 فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم فأوحى إليهم أن سبحوا بكرته وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوه وأتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وَكَانَ وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم أولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا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 Panie آيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مقضيا فَحَمَلَتْهُ فانتبذت بِهِ مكانا قصيا فأجاء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 وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ أُولِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبَعَثُ حَيَّا ذَلِكَ عِيسَ بْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدْ سُبْحَانَهُ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 وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون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 يا ابت إني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال اراغب انت عن الهتي يا ابراهيم لئن لم تنته لارج 126. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا 127. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعوا ربي عسى الا اكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتز وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. وَوَهَبْنَا لَهُم مِن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَانَ صَدِيقٍ عَلِيمٍ وَأَذْكُر فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَنَادَينَاهُ مِن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 من ذرية آدم ومن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا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 له كان وعده ماثيا لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما ولهم رزقهم فيها بكره وعشيا تلك الجنه التي نورث من عبادنا من كان تقيا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 هل تعلم له سميا ويقول الانسان اذا مت لسوف اخرج حيا او لا يذكر الانسان أنا خلقناه من قبل كاناهم من قبل ولم يكن شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزع عن من كل شيعه أيهم أشد على الرحمن عتيقاً ثم لَنَحْلُ وَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أولى بها صليا وَإِن قضية. ثم ننجي الذين اتقوا, اتقوا ونذر الظالمين في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 ما كان واضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدا ويزيد الله الذين اهتدوا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مَرَددا افَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَا لَهُ وَلَدًا اطَّلَعَ الغيب أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا كَلَّا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 تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الأرض وتخرب الجبال هدى أدعوا للرحمة ولدا وما اغِ للرحمن اي يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض ان كل في السماوات والأرض الا اثر الرحمن عبدا لقد احصاهم لقد احصاهم وعدوهم عدا وكلهم آتي يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن عدا فإن ما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وتذر بي قوما اللدان وكم اهلكنا قبلا من قر هل تحس منهم لاحد او تسمع لهم ركزا